رفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع إسماعيل عليهم الصلاة والسلام القواعد من الكعبة المشرفة حال كونهما داعين الله تبارك وتعالى وسائلينه بالقبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا وأقوال العباد وسائر المسموعات العليم بأحوالنا وأحوال خلقك يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة هذا المقام من أجل المقامات وأعظمها وأشرفها بناء الكعبة المشرفة بأمر الله تبارك وتعالى ومن يقوم بذلك إنه خليل الرحمن والخله أعلى مراتب المحبة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا كل ذلك جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو من هو بهذه المرتبة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى ويقوم بأجل الأعمال ومع ذلك انظروا إلى هذه الضراعة الانكسار كما جاء عن وهيب ابن الورد رحمه الله أنه لما قرأ هذه الآية حينما يقرأها كان يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك كان الإنسان في مقام كهذا ويكون في حال من التضرع والانكسار وهو بهذه المرتبة عند الله تبارك وتعالى ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فماذا يقول من كان دونه وماذا يقول من عمل عملا دون ذلك من الأعمال الصالحة نحن قد نزاول بعض الأعمال ونقوم ببعض العبادات من حج أو عمرة أو صدقه صدقة أو صيام يصوم الإنسان عاشوراء أو يصوم غيره ولربما ظن أنه قد ضمن القبول بالأمس صام المسلمون يوم عاشوراء وهنا تتوجه أسئلة تتوارد من بعض السائلين يقولون لقد صمنا يوم عرفة ويوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية فلماذا نصوم إذن وهو يكفر السنة الماضية انتهى عرف يكفي في تكفير السنة الماضية كأن الإنسان قد ضمن كأنه قد ضمن القبول فهو يستكثر أن يصوم يوما آخر جاء فيه مثل هذا الفضل فانظر إلى حالنا وحال إبراهيم واسماعيل عليهم الصلاة والسلام ربنا تقبل منا كما قال الله عز وجل في صفة أهل الإيمان أهل التقوى أهل الإخبات الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء هل هم الذين يسرقون ويزنون فقال لا يا ابنه الصديق وذكر أن هؤلاء هم الذين يتصدقون ويعملون الأعمال الصالحات ويخشون أن يقبل منهم هكذا المؤمن فهذه الأعمال الصالحة التي نعملها لا يصح الإدلال بها على الله تبارك وتعالى فيكون العبد كأنه يحسن إلى ربه نحج فيذهب متذمرا ويرجع منتقدا لكل ما شاهده في الحج ليس هذا حال أهل الإخبات أهل الخضوع لله عز وجل الحاج يذهب منذ أن يذهب إلى أن يرجع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما ينظر إلى أن هذه الحجة أنه بذل فيها كذا وكذا من الأموال أو حصل له ما حصل من التعب أو أن هذه الحجه هي الحجه العاشرة أو المئة العبرة ليست في هذا العبرة بالقبول والقبول عند الله والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين من اتقاه في هذا العمل فهذا الذي يحجه يتذمر، ويرجع وهو يتسخط وينتقد كل شيء هذا لم يتق الله في هذا الحج لو كان عندك أجير إذا بعثته في حاجة أو نحو ذلك ذهب ويتأفف ويتذمر فمثل هذا لا يمكن أن تطيق بقاءه معك يوما واحدا إذا بعثت في حاجة يتذمر يتأثث فالله عز وجل غني عن عباده ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين غني عنه عن حجه غني عن العبد عن صيامه الصوم عشراء يكفي ما يحتاج الصوم التاسع يكفي يوم الجمعة صعب الصيام وأيام العمل صعب الصيام هذا سيصوم في القبر أو سيصوم في يوم الحشر فالله عز وجل أيها الأحبة من عرف عظمته فإنه يتقال كل عمل يقدمه ويبذله في سبيل مرضاته هذه أجل الأعمال من أعظم الرجال وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فماذا نقول إذن نحن في أعمالنا القليلة مع النيات التي نخلط فيها كثيرا والله المستعان وهكذا ايضا ايها الاحبه ربنا تقبل منا المدار على القبول وليس على مجرد العمل العمل مطلوب ولكن القبول له شان اخر فالمعول عليه فقد يعمل الانسان الاعمال العظيمه وينفق النفقات الكبيرة ولكن لا يقبل منها شيء إما لفساد قصده وإما لفساد عمله فساد القصد أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أذا في الرياء والسمعة وفي الأعمال التي يحصل فيها الابتداع والإحداث فالله أيضا لا يقبلها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الإنسان لا يستطيع أن يضمن أن عمله قد قبل وأنه قد اتقى الله فيه من الناحيتين النية والقصد والإتيام به على الوجه المشروع فلا يطلع الله عز وجل على قلبه وقد تسلل إليه العجب بهذا العمل حاج صائم قارئ للقرآن منفق أو يتسلل إليه الرياء ليكون بدلا من القبول ليكون أول من تسعر به النار يوم القيامة فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريضة رضي الله عنه في أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار أول من يلقى فيها أصحاب أعمال جليلة قارئ قرأ القرآن لكن ليقال قارئ ومنفق بدل الأموال ليقال منفق جواد ومجاهد قتل بدل مهجته لكن ليقال شجاع فهل نفعه ذلك؟ ابدا بل صار ذلك صلى الله العافية صار شيئا في حقه وحقا في مرتبته ووزرا يحمله على ظهره يوم القيامة القبول عند الله تبارك وتعالى لا يعلم الإنسان القبل عمله أو لم يقبل ومن ثم هذا السؤال الذي قد يقوله البعض لماذا أصوم عاشراء وقد صمت عرفه هو وضع القبول هنا ضامن في جيبه وهذا لا يقوله من عرف هذه الحقائق الشرعية والمعاني العظيمة التي تفهم من نصوص الكتاب والسنة أتأمل قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع هذا حدث في الماضي ما قال وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقالا ربنا تقبل منا سأل الله القول لا وإذ يرفع عبر بالمضارع الذي يدل على الاستمرار ليصور لك هذا المشهد الرفع عملية البناء كأنك تشاهدها هي كانت في الماضي فعبر عنها بالمضارع وإذ يرفع واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يصور الحال الماضية كأنك تشاهدها ليذكر بالمعاني الكبار يذكر بهذا العمل العظيم وشرف هذا البيت ومن بناه ويذكر بهذه الحال أحوال الكبار من الضراعة والإخبات وسؤال القبول والتواضع لله رب العالمين كلما كان العبد أيها الاحبه أعرف بربه كان ذلك أدعى إلى انكساره وتذلله وخضوعه لله وتواضعه للناس وإذا تعاظم جهله ظهرت عليه أماراته العجب والكبر والتعالي قد يكون فقيها وقد يكون قارئا وقد يكون منفقا وقد يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولكن من غير أساس صحيح لم يعرف ربه معرفة صحيحة فتسلل اليه العجب يستكثر هذا العمل فتعاظمت النفس لأنه يرى أنه قد جاء بأعمال جليلة وكذلك تامل قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت هما رفعاه ولكنه أخر إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد رفع بعد ذكر رفع القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كان ذلك والله تعالى أعلم باعتبار أن الأصل في البناء هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل كان عونا له كان يساعده ويعينه في البناء فهو تبع فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا اعتبار أنه الأصل ثم أخر إسماعيل باعتبار أنه تبع وتأمل قوله تبارك وتعالى في الخبر عن دعائه ما هنا ربنا تقبل منا ربنا يعني يا ربنا تقبل منا فجاء بهذا الاسم الكريم الرب فهذا فيه من التلطف والاستعطاف كما يقال لأن من معاني الرب القبول من معاني الربوبية العطاء والمنع والقبول والإحسان والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر الذي يرجو القبول ويرجو الثواب وما إلى ذلك فالعطاء والمنع كل ذلك داخل في معنى الربوبية ربنا ربنا وكلمة الرب تدل على التربيب والتربية والإصلاح وما إلى ذلك هذا من المعاني الداخلة تحتها فهذا الداعي يلتمس أن يصلح ربه شأنه وأن يلطف به وان يتقبل منه هذا العمل فلا يذهب ولا يضيع وفيه أيضا هنا تأكيد بإن وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين تقبل منا إنك السميع العليم إنك أنت السميع العليم لقوة يقينهما ب سمعه تبارك وتعالى أنه يسمع وأنه يعلم الحال ومن تيقن أن ربه يسمع ويرى فإنه يعمل بانشراح ونشاط إذا كان الإنسان أمام مخلوق جاء الرئيس العمال إذا حضر مدير العمل أو مدير الشركة أو نحو ذلك صاروا يعملون بجد ونشاط وهمة أقام النائم وجدّة المتقاعس أمام مخلوق إذا استشعر العبد أن الله يراه وأنه يسمعه يذهب عنه النوم إن كان في قيام ليل ويذهب عنه التعب إن كان في صيام وتذهب عنه الوساوس إذا أراد أن يتصدق يأتيه الشيطان ويقول كم يبقى في الحساب إذا دفعت هذه المئة نقص من كذا وكذا فهذه من الشيطان والله عز وجل يقول وتثبيتا من أنفسهم نفس تتردد حال الصدقة يحصل لها شيء من الاضطراب فتحتاج إلى تثبيت فهنا انظروا إلى ثقة هذين الإمامين بهذه الأوصاف لله عز وجل فيدل ذلك على كمال العلم بالله عز وجل كونك تسمع وترى تجاهد الحال فألطافك لا غنى بنا عنها وهذا يدل ايضا على كمال الصدق والإخلاص يعني لو كان الإنسان يقوم في قلبه شيء آخر من الرياء والسمعة سيقول يا رب أنت سميع علي تعلم الحال وما في البال اللي في البال إذا كان رياء وسمعة مشكلة فهذا يدل على ثقة هذين الإمامين بكمال الاخلاص. إنك أنت السميع من مطلع على أحوالنا وعلى بواطننا وقلوبنا ألاحظ دخول أنت ضمير الفصل هنا إنك ما قال إنك سميع عليم أو قال إنك السميع العليم بل أدخل شيئين قال إنك أنت فجاء بضمير الفصل لتقوية النسبة بين طرفي الكلام أنت ودخول أل على السميع العليم كأن ذلك يدل على الاختصاص ويشعر بالحصر كأنه لا سميع ولا عليم سواك لأن سمع وعلم كل شيء سوى الله تبارك وتعالى لا شيء بالنسبة لسمع الله وعلمه إنك أنت أنت السميع العليم وإذا كان هو السميع العليم فلابد من أن يكون عمل الإنسان في غاية الصدق والاخلاص والضبط والاتقان تقول استمع العليم ثم يطلع منك على شيء اخر كأنك تشهده على نفسك بعمل سيء وببواطن مدخوله انيات ومقاصد فاسده هذا لا يكون تقبل منا تقبل منا هذا يعني يشعر بالاعتراف بالتقصير تقبل منا فالعبد ضعيف مهما اجتهد أي نظر إلى فضل الله عليه ونعمه أنه يتوسل إلى الله بالقبول ولذلك أيها الأحبة نحن بعد الحج نستغفر وبعد الصلاة نستغفر وبعد قيام الليل من يقوم الليل؟ والمستغفرين بالاسحار بعد القيام نستغفر طيب إذا كان بعد أعمال مباحة أولى بالاستغفار وإذا كان بعد المعاصي والذنوب أولى بالاستغفار استغفار بعد هذه العبادات العظيمة ثم أيضا التوسل إلى الله عز وجل في كل عمل أو في كل دعاء بما يناسبه من أسمائه الحسنى السميع العليم هنا يريد القبول فالله يسمع ويرى ويعلم السميع العليم وفيه اثبات السمع والعلم صفات الله عز وجل وأسماء أيضا أسمائه السميع من أسمائه العليم والسميع والعليم صيغة مبالغه أي عظيم السمع يسمع دبيب النمل على الصفا دبيب النمل يسمعه يسمع كل شيء فما يسره الإنسان يعلمه الله تبارك وتعالى وما يكون من نجوى فالله يسمعها السميع العليم يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية فالطريق هو إصلاح الظواهر والبواطن بحيث يستوي ظاهر الإنسان مع باطنه يكون حاله في الخلوة والجلوة على حال سواء هذا هو الطريق إلى النجاة ولا طريق لا طريق سوى هذا وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله عليه وسلم لك لديكم سؤال أو إضافة نعم ربنا تقبل منا أنا مقدر محذوف ولكنه يسمى في علم البلاغة بالطي والإجاز أيضا فيترك من الكلام ما يمكن أن يستغنى عنه ثقة بفهم المخاطب. لكن مثل هذه العبارات من النواحي البلاغية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع يعني قائليني ربنا يا ربنا تقبل حذف يعني الندى أيضا. لكن يمكن يؤخذ من هذا الحذف وهذا الاختصار أنهما أيضا بلسان الحال مع لسان المقال بلسان الحال ولسان المقال بحالهما ومقالهما ربنا تقبل منا. لكن مثل هذه اللطائف البلاغيه هي كما ذكرت في مناسبة سابقه لا يقطع بها انما هي من قبيل الملح ما لم تكن متكلفه ولا يبنى عليها حكم لا علمي ولا عملي لا اله الا الله لا اله الا الله نعم الله اعلم الله اعلم لكن زياده المبنى لزياده المعنى و الله أعلم لا أعرف الله أعلم نعم شيء آخر طيب السلام عليكم